الدرس الثالث في السوق واحد استمع إلى العبارات الآتية وأعدها ثم اكتبها في دفترك لو سمحت من فضلك تفضل شكرا عفوا غرفة القياس النظارة الحزام التنورة الحذاء القبعة